بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى ما تذكرت لمن يخشى إلى ذكرت لمن يخشى تنزلا من خلق الأرض والسماوات الأولى تنزلا من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 تَسَّرَى لَهُمَا بِالسَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَى وَإِن تَجَاهَوْا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَيَعْلَمُ الْعَجْزَ وَالْعَجْزَ أجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتو إني آنست نارا إذ رأى نارا سَقَى لِأَهْلِهِمْ كُثُوٰءَ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ سَقَى لِأَهْلِهِمْ كُثُوٰءَ لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا. فلما أتاها, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ عَلَى مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخُلَعْنَا إِنِّي أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي, إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع استمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة مذكري إني أنا الله لا إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واستبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها من لا وما فيك بيمينك يا موسى وما فيك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوا كأ عليها وأهس بها على غنمي قال هي عصايا عليها وأهس بها على غنمي وأهس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وأهس بها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها لا تخف، قال هذلا ولا تخف، لنعيدها سيرتها الأولى، لنعيدها سيرتها الأولى. يَدُ مَن يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا آمِنٌ غَيْرُ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى رَبُّ مَن يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا آمِنٌ لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربنا لي صدري. قال رب إشرح لي صبري، رب إشرح لي صبري، وييسر لي أمري، وييسر لي أمري، وأحل العقدة من لساني. وحل عقدة من لسانه يفقه قولي يفقه قولي وجعل لي وزير من أهلي وجعل لي وزير من أهلي هاون أخي شارعون أخي أسدد به أذري أسدد به أذري وأشركه في, وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نتبعك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا ضيره كنت بنا بصيرا وَلَقَدْ أُوتِيتَ ثُؤْلَكَ يا, يَا مُوسَى وَلَقَدْ أُوتِيتَ ثُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَا عَلَيْكَ مُرَّةٌ أُخْرَى وَلَقَدْ مَا عَلَيْكَ مُرَّةٌ أُخْرَى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في ذابوت تفقد فيه في اليم مثل يلقي اليم بالساحل ان يطرد فيه تاهوت بفضلتي في اليم مثل يلقي اليم فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ وَعْدٌ لَّهُ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ وَعْدٌ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً بَنْتَ مِنّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ وَأَن يُقْرَأَ عَلَيْكَ نَحْبَةٌ مِنّي وَلِيَتُفْضَلَ عَلَى عَيْنِي إِن تَمْشِي فَكَمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ ابْنَكَ فَإِنْ تُمْكِنُوا فَتَكُفُّوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ غَرِيبًا أَئِنَّكَ فَإِذَا قَرَّعَ عَيْنُهَا لَا تَحْزَنْ فَوَجَعْنَاكَ إِلَاهُ مَنْ كَيْدَتْ قَرَّعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتْلَتْ نَفْسًا فَنَ جئناك من الغم وفتناك فتونا وقد ألت نفسا فجئناك من الغم وفتناك فتونا تَسْنِينِي نَفِي أَهْل مَدِينا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى تَسْنِينِي نَفِي أَهْل مَدِينا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى ضنعتك لنفسي، وضنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيّ في ذكري. إذهب عن ذا وأحب بأعيا فيه ولا تري فيه ذكري إذهب إلى الرعول إنه طغى فقولا له قول الذين لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قول الذين لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا نا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقطع قال رب قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا خرجناك بآية من ربك وسلام على من تبع الهدا. خرجناك بآية من ربك وسلام على من تبع الهدا. إنا قد أُوحِي إلينا أن العذاب على من كذب وتوالى إنا قد أُوحِي إلينا فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قال فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَانَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ يَا رَبُّنَا الَّذِي فَقَالَ كُلْ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَا قَالَ فَمَا دَانُ الْقُلُودِ رِئُولَ قَالَ فما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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل الذي جعل لكم الأرض مهدا وتلك لكم فيها من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى و لا يا تهلئنها ان نبي ذلك لا يا تقولن انها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تراثا اخرا منها يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَيُرْسِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال <تصفيق> أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فلا لأجلنا بسحر مسلم فجعل بين فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا قال موعدكم يوم الزينة وأن فَتَوَلَّى فِرْعَوْمُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْمُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْرَ تَوَعَلَ اللَّهِ كَبِنَ فَيُسْحِتَ كُلٌّ بِعَدَادٍ قَالَ وقد خادنا افترا وقد خادنا ترى تتنازع امره بينهم واثر النجوى تتنازع امره سحرهما قالوا إن هذا التحرار يريد أن يخرجات من أرضهم سحرهما يريد أن يخرجات من أرضهم خيري ما ولا بطريقتكم المذله يوم أن الهم يخرجاكم من ارضكم ما بطريقتكم المذله خيري ما ولا بطريقتكم المذله ده ايذا قوم ثم اتو صفا فهادي ثم اتو وقد افلح اليوم من استغلى وقد افلح اليوم من استغلى فاونو يا موسى القوة <تصفيق> فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل فأوجّه في نفسه خيفة موسى، فأوجّه في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق مافينك تلقى ما صنعوا وألق يافينك تلقى ما خلوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها نواموسا فألقي جَهَرَتْ سَجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ وَإِنَّ أَنَا لا قب إنّه لك بِيُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْنَ إنّه لك الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْمَ لا أُطْفَأَ ان ايديكم وارجلكم من خلافه ولا اوصل لبنكم في ذو عينه فلا اقطع ان لا أصلّب أنك في ذل النخل ولا تعلم أن أيونا أشد عذابه وأبقى ولا أصلّب في ذل النخل. على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما القاض فاعديها الله أن إنما انما تقضي هذه الحياة الدنيا من لا تقضي وَيَنَا وَمَا أَكْرَهُ دَنَا عَلَيْهِ مِنَ الضِّرْحِ أَبَهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ Oh ورم يا رباني Oh uh. داو قومه وحي فان عليكم غضبوا كورو من فتبات ما وذا قلنا لكم لا تدفوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وضل الى علي وليي وربي فقد هوى وان لغف فاؤ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هداه يا رب لترجا قال لهم قَدْ فَتَنَّ قُومَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الْسَّامِرِ قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قُومَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الْسَّامِرِ فَرَجَعَ مُوسَى قوم ربنا آسفا فرجعوا إلى قومه ربنا آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَنْحَنَا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدًا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُ أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلستم موعد قالوا ما أخلثنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا Oh. Mm -hmm. قذفناها فكذلك ألقى السامري ولكن أَخَذَ لَهُمْ أَدْلَانٌ جَسَدًا لَهُ خُوَاهُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَفِيْتُ فَأَخَذَ لَهُمْ عجلا فلا يرون ألا يرهر إليهم قولا ولا يملت لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فجرون الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمن ابنصرت بما لم ينصروا به فقدت قد ضعت من اثار الرسول فنبذتها وكذلك سولن لنفسي قال يا ابنصرت بما لم ينصروا به فقد قرضة من حسر الرسول فنبذتها وكذلك تولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهر فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك من وعدا لن تخلفه وإن لك من لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عاكفا للحل قَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَفَّنَهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا عَذِبًا لَّن يوم ينبخ في الصور ونحسر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إلا عشر نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون لَوْ نُزِّلَ فَرِيقٌ فَاتَنَ إِنَّ بِلْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنُثِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنثِفُهَا رَبِّي سَيَذْهَرُهَا قَارُصٌ صَصْ صَصَ سَيَذْهَرُهَا قَارُصٌ صَصْ صَصَ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا لَا ترى فيها يومئذ يتبعون الداعية عيوازلة يومئذ يتبعون الداعية عيوازلة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وغشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أنت يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ رَبُّهُ رَضِيَ عَنْهُ ۚ قُلْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُزُوْهُ لِلْحَيِّ وقد خاب من حمل ظلما وعنت الهجوم للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصلاة صالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وطرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه أَفَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَكُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَأَفَمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَكُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تأجل بالقرآن يوم غضين يقران لك وحيه وقر رب زدني علما وقر رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزودك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْهَا الْجَنَّةَ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَذَرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فيها لا تؤمن فيها ولا تضحك، وكلا تؤمن فيها ولا تضحك. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدل؟ ك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فرست إليني الشيطان قا. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان ان فان علىيمه ماذره راق الجن وعصى ادم ربه فغوى وعصى ادم ربه فغوى ثم جذبه ربه تَبَعَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَأَذَا قَالَ بِطَاعَتِنَا جَمِيعًا قَال يَهْدِي بعضكم لبعض نعد، بعضكم لبعض نعد، فإنما يأتي أنكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فَإِنَّ لا يأتين لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أرض عن ذكري إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَلَنَأْذَنَ لَهُ بِذِكْرٍ فَإِنَّهُ لَذُو عَيْنَتَتَم انما قال ربي لما حشرتني اغما وقد كنت بصيرا قال ربي لما حشرتني اغما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كذلك نجذي من أسغف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجذي من أسغف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الأسر الآخرة أشد وأبقى، ولعذارو الآخرة أشد وأبقى، أَفَلَمْ يَحْدِلَهُمْ كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُوَّنِ يَمْسُونَ فِي مَسَاقِنِهِب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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الشمس وقبل رؤبها ومن آلاء الليل فسبح وأطرا فنهار لعلك ترضى ومن آلاء الليل فسبح وأطرا تَمَدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَسَّنَا بِهِ الزَّواجُ مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَلَعَمَدَّنَ لَيْسَ إلى ما وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ منهم قَالَ رَبُّكَ الدنيا إِنِّي فيه ورزق الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة والصلاة وقبر عليها لا نتألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من رزق وقالوا لو لجئنا بآيات من ربه أ ولم تأتيهم بينة ما في الصحو الأولى أ ولم تأتيهم بينة ما أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ويو أن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لقالوا ربنا تربص فتربصوا قل كل تربص كل فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن وَمَا